قال سلعيد بن المسيب كنيته أبو محمد حسنت ومحمد بن الإسحاق صاحب السيرة من طعن فيه من قال فيه دجال من الدجاجلة قال الإمام مالك صواب هذا الكلام أنه دجال من الدجاجلة ما هو دجال ما هو دجال من الدجاجلة رحمه الله ولكن حصل بينهم شيء فابن اسحاق تكلم في مالك ومالك تكلم في ابن اسحاق فقال دجال ابن اسحاق هو البادي والذي بدأ في الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال ايتوني بعلم مالك فأنا بيطاره أنا طبيب هذا العلم حق مالك فغضب مالك قال دجال من الدجاجلة هذا بطبيعة البشر مساكين مهما بلغوا في المنازل العالية فالبشر بشر غير معصومين ولكن العبد يسأل ربه السداد أن الله يسدده القول والعمل ولو الله بشر نقول أكثر من هذا وأكبر من هذا ونسال الله العفو والعافية ونسال الله لسدد ألسنتنا ويربط على قنوبنا ولو الله يا أخواننا تزل بكلمة إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا كلمة واحدة يقولها الشخص تهوي به في النار سبعين خريفا قال رحمه الله لما رأى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يوم أحد ما بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف ما هو الفرق بين الآذان والأذان أعبد الله الآذان والأذان بالمدمه الآذان بالمدمه نعم جمع أذن أحسنت والأذان من غير مد هذه الشعيرة المعلومة التي نسمعه الله الحمد خمس مرات في اليوم في بلاد أهل الإسلام ولكن الحمد لله حتى في بلاد الكافرين صار يؤذن لكن ربما ضيق عليهم على أنك لا تؤذن خارجي بس ممنوع الأذان الخارجي كبرات الصوت ممنوع داخلي أذن في الداخل وبعضهم يقول أقبنا ديننا ويش بنا أقبنا ديننا ويجلس لك في بلاد الكافرين مضيغ عليه حتى عن المسل أذان منوع خارج نوع محاضرات للخارج أو منوع محاضرات الأصلها من ويقول نحن أقبنا ديننا في بلاد الكافرين فيظن أنه إذا لم يرد عليهم السلام وأيضا كذلك هجر مطاعمهم ومشاربهم من الخمور ومن الخنازير يظن أنه قد أقام دينه وهو في ضل وخزي وفي رؤيا المعاصي صباح مساء ولا نهار وقام دينا ما شاء الله بعضهم والله ما قام للدنيا الدنيا هناك بس هي التي جعلته يقيم هناك أقامته الدنيا هناك دولار والعملة الصعبة ما عندهم صبر على هذا الخير الموجود في بلاد الإسلام مع قلة اليد مع قلة اليد ما صبروا على قلة اليد فذهبوا إلى تلك البلاد أو إلى تلك البقع وتفرقوا في الأرض يمينا وشمالا بحثا عن الدنيا في بلاد الكافرين والبحث عن الدنيا مو حرام مو حرام لكن لا يكون على حساب الدين والله سبحانه وتعالى قد ذكروا ناس ضربوا في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتقون من فضل الله مو حرام عليك تسافر وتضرب في الأرض وتبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى فالله قد أباح ذلك لكن بقيود شرعية مضبوطة فليس الضرب في أرض الكافرين على حساب الدين حتى اشترط العلماء شروطاً في من يسافر إلى تلك البلاد حتى للتجارة حتى للتجارة مع أنه لا بأس أن يذهب للتجارة ومتى ما فرغ من العمل يعود على طول لا يتأخر أن يجلس لكن اشترطوا شروطاً ومن عظم الشروط أن يكون عنده دين يدفع به يمنعه من الشهوات وأن يكون عنده علم يدفع به الشهوات أما تاجر جاهل يذهب هناك وإذا يبقى في البنادق يأتون له بالصور والألبوم هذاك ويعرضون عليه الفاجرات قال الله هذا حلو هذا يحسبنا هذه حسبنا الله نعم الوكيل هذا حرام عليه السفر أن يذهب إلى هناك وإن كانت إن كان لي تجارة إن كانت تجارة لا يجزنا فلا بد من دين يدفع به الشهوات وعلم يدفع به الشبهات الذي يريد أن يسافر إلى تلك البلاد ولا يسافر إلا الأمر الملجئ والأمر الذي لا بد منه لا يجده في بلاد الإسلام سافر إلى تلك البلاد بلاد الكفر عياده بالله Así الله لا يلجئنا إليها نسى الله لا ينجنا إلى تلك البلاد والشيخ مقoben رحمه الله لما سافر المرة الأولى ورأى ما رأى أو سافر إلى بعض البلاد تلك ثم ارادوها أن يسافر للعلاج أمريكا مرة ثانية أنا سافر للعلاج إلى أمريكا مرة ثانية. قال أمريكا والموت سيان عندي. أمريكا والموت سيان عندي. بل الموت يا أبا عبد الرحمن أهون من أمريكا. والله أهون من أمريكا. أن يموت شخص بلاد المسلمين وصلي عليه المسلمون. ولا يذهب إلى تلك البلاد الفاجرة الكافرة من أجل الدنيا. الشيخ من أجل العلاج مضطر. قال الموت أمريكا سيان عندي. فرحمه الله ووفر الله له. هؤلاء العلم والدين والصلاح. ما يرتاح ولا يطمئن إلا في بلاد الخير وبلاد المسلمين ويئن ويتألم أيما ألم إذا رأى المنكرات لا يستطيع أن يغيرها كما قال بعض السلف سأسأل عن القائل من هو إني لا أرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأبون دما ما عند من إني لا أرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأبون دما سفيان الثوري رحمه الله تعالى سفيان الثوري يقول إني أرى المنكر ما صنع غيره أبو الدم لا إله إلا الله هنيئا لهم هذا وازع الدين وهذا الخير الذي عندهم جعلهم يتألمون جدا من المنكرات أما استقرار في بلاد الكافرين سافدون سافد الحمر وأنت تتفرج لا هدر نعم يقول الألبان يسافرون إلى بعض البلدان لأمر ما، ثم رجع وسئله قال لا يجوز لأحد المسافر بلاد الكافرين لأمر لأي شيء. أي, أي لا يجوز للسافر. لماذا؟ أن المفسدة أعظم من المصلحة. تروح تعالج تمرض زيادة. تروح تتجر يزداد يزداد عليك البلاء. ما في مصلحة. مصلحة ما هي متحققة لك. بل المفسدة أعظم من المصلحة. التي تذهب من أجلها المصلحة. المفسدة أعظم منها. اللهم السلام، صله الله, الله ويكثر هناك في تلك البلاد من أهل الإسلام يكثرون، وبعضهم ربما تسافر ابنته للعلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ني أجل العلم الدنيا، سافر ابنته إلى بلاد الكافرين وهو في في بلده، ويسافر هناك تعلم لا شيء من هذا، وإذا بها بالصديق معها والزميل معها. فلا إله إلا الله لأنه الأخذ مصادقة لابد منها صديق هذا عندهم لا تتكلم فيه لابد صديق مع صديق صديقه مع صديق هذه حياتهم حيات الكلاب فنعم والله أنه بن علي رجل ممسوخ بعضهم ممسوخ وقيل وقيل وقيل وقيل قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يوم أحد ما بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع المذاكير صلى الله عليه وسلم كافرون ما يرحمون إذا ضفروا بالمسلم شلحوا كما يقال بالصراع الآن شلحوا تشليحا مذاكير قطعوها آذان قطعوها أنوف قطعوها وربما يحرقوا وضعوا عليك الأسيد وضعوا عليك الأسيد لتشوه تماما ما يبقى فيك نظرة نظرة الشهيد أخلاسيما إذا رأوا فيك نظرة الشهيد فإنهم يحاولون إذهاب هذا تماما حتى لا ترى منظر طيب ويكون لهم خزي في قتلك يحاولون ينشوهونك تماما بما ذكر من التمثيل أو بصب شيء من هذه المواد الموجودة الحارقة فترى أسود أسود الله أن ينتقم من العوديين فإنهم صبوا على إخواننا الأسيد لما تمكنوا من الجثث صب عليهم الأسيد واحرقوهم تماما قاتلهم الله فالكافر ما يرحمك حيا وميتا ما يرحمك قال من جدع الآذان والأنوف وقطع المذاكير قالوا لئن الله لئن أدالنا الله لئن أدالنا الله تعال منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوه انظر للإسلام ورحمة الإسلام سينزل الله هذه الآية على ذكر السبب والإسلام نهى عن المثله. نهى عن المثل الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا بسم الله فلا تقتنوا وليدا ولا تمثلوا هكذا أرشد الجيوش إذا ذهبوا لا تقتنوا امرأة ولا تقتنوا وليدا ولا تمثلوا انتبهوا من التمثيل تمثيل ما يجوز في ديننا الله العظيم انظرني رحمة هذا الدين وانظر إلى هذا الشرع العظيم إلى هذا الشرع العظيم سماحة وشرع عظيم في غاية العظمة فلا عظم بعد هذا الشرع مع أنه كافر خبيث لكن تتركه خلاص قتل تتركه لا تمثل به لا أذن يقطع ولا أنف يجدع لنفعلن بهم مثل ما فعلوا ولنمثلن بهم مثلة, مثلة لم يمثلها أحد من العرب أحد فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إلى آخر الآية وإن لم يصح هذا, يصح هذا السبب لأن كما ترى مرسل سعيد المسيب هكذا بن اسحاق معضل طريقه وله أيضا كذلك شاهدان مرفوعان جاء نبي هريرة وجاء أيضا علي بن عباس جاء مرفوعا هذا الحديث هذا مرسل وجاء مرفوعا وهي ضعيفة حديث أبي في صالح المري وحديث ابن عباس في محمد نبي لينا الحديث لم يثبت السبب الثابت ما جاء في الصحيح هذا هو السبب الثابت وقينا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم بالاستئصال فنزلت هذه الآية ومنها ربما يأخذ بعض الناس أنه لا يدعى على الكافرين عموما اللهم أهلك الكافرين جميعا هذا بعضهم يعده أنه يطلب شيئا لا يكون لأن الحق الباطن يتدافعان إلى يوم القيامة يوجد أهل الكفر ويوجد أهل الإيمان يوجد أهل الكفر ويوجد أهل الإيمان فلا يدعى على الكافرين عموما لأن هذا ما هو موجود ما سيكون لكن ما فيه مانع أن شخص يدعو على الكافرين اللهم احصيهم عددا ولا تغادر منهم أحدا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا من قال هذا خبيب رضي الله تعالى عنه وما أُنكر عليه وهو في زمن الوحي أحصهم عددا واغتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ودع رسول الله على قريش أن يأخذهم الأبسنين وهم كانوا هم الكفر في ذلك الوقت ورأس الكفر دع عليهم الاستئصال فأنزل الله هذه الآية فالذي يظهر أنه يجوز الدعاء على الكافرين عموما أن الله هو جميع الكافرين يهلك جميع الكافرين ما فيه مانع ومن أهل العلم من قال لا أن هذا ما ما يكون معنى الدعاء الكافرين عندهم جائز ليس معنى ذلك أنهم يمنعون وليجز دعاء الكافر فعلى هذا لا لاباس نقول اللهم أهلك الكافرين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ما فيه مانع هذا جائز ونوح قد دعا على قومه ولم يكن في الأرض إلا هم، ولم يكون في الأرض إلا هم أن الله سبحانه وتعالى يهلكهم، ولا يبقى منهم أحداً، لا يبقى منهم أحداً يهلكهم جميعا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك انتذرهم يضل عبادك، ولا يلد, ولا يلد إلا كافرا فجارة، إلا فاجرا كفارة نعم هذه الدعوة عموم على عموم الكافرين لأنه ما يجد كافر في ذلك الزمان إلا فهو أول الرسل إلى أهل الأرض أول الرسل إلى أهل الأرض ما في لهم كانوا في الأرض فدعى عليهم أن لا يدع الله سبحانه وتعالى أحدا منهم ديارا أي أحدا فهي كأحد في المعنى تماما ديار وأحد لا تدع ديارا لا تدع أحدا معناهما هما واحد ولا يقعان إلا في سياق النفي ولا سيما ديار لا تقع إلا في سياق النفي هناك ألفاظ لا تقع إلا في سياق النفي ومنها ديار وأحد على معنى معين عند النحاة وإلا إذا أريد بها يعني الخصوص لا بس ما فيه مانع قل هو الله أحد فتستعمل في الإثمات أحد لكن ديار لا تستعمل إلا في النفي فالحاصل لا بأس بالدعاء على الكافرين عموما نوح عليه الصلاة والسلام دعا عليهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة أي أحدا قال وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم بالاستئصال فنزلت هذه الآية وذلك لعلمه فيهم بأن كثيرا منهم يسلمون فقول تعالى ليس لك من الأمر شيء أي ليس إليك فاللام بمعنى إلى ليس لك أي ليس إليك فاللام بمعنى إلى وحروف الجر تتناوب عند الكوفيين والتضمين يكون في حروف الجر عند الكوفيين لا بأس به والأصل والأبلغ والأحسن أن يكون التضمين في الفعل لكن أحيانا لا يتأثى التضمين في الفعل فيكون من باب التناوب ومن باب تضمين الحرف معنى حرف آخر أي ليس إليك فلان بمعنى إلي كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي إلى الإيمان ينادي إلى الإيمان وهذا من باب تناول فلان بمعنى إليك قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي إلى الإيمان قول تعالى أو يتوب عليهم قال بعضهم معناه حتى يتوب عليهم قال بعضهم معناه أو حتى يتوب عليهم وأو كما تقدم معك في كتب النحو تكون بمعنى إله وبمعنى إلا، بمعنى إله وبمعنى إلا، وحتى تفيد معنى إله هو الغاية وهو الغاية وهنا يكون على هذا النصب أي شيء أو يتوب عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فبماذا نصب الفعل ما عندنا شيء الآن في قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم منصوب حتى نقول معطوف عليه في هذا ها؟ كيف نعم منصوب بأن مضمره وجوبا بعد أو كما تقدم معكم الأجرومية. ويجوز ويجوزا تكون أو هنا عاطفة على ما تقدم من ما الآن كلام مصنف رحمه الله كلام شرح ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ليكن العطف على ما تقدم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلب خائين خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم فيكون أو يتوب عليهم معطوف على قول ليقطع معطوف على منصوب ليقطع أو يتوب عليهم وهذا جيد هذا الوجه جيد. يكون العطف على منصوب متقدم وهو قول يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فيقلبوا خائمين قال أو إلى أن يتوب عليهم فهي بمعنى إله في الوجه الثاني وقيل أيضا من الأوجه أنها بمعنى إلا إلا أن يتوب عليهم حتى يتوب عليهم إلى أن يتوب عليهم إلا أن يتوب عليهم فأيه بمعنى حتى أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا وأوتأت لهذه المعاني كما تقدم معكم في الأجرومية في التحفة أي شروح الأجرومية ومن ذلك ما ذكرناه لكم من بجرئ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أننا لاحقان بقيسرة فقلت لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره شهد أو نموت منصوب بأن مضمرة بعد أو إلى أن نموت حاول ملكا إلى أن نموت فإذا متنا وما حققنا المقصود نعذر نعذر فهي معنى إلا أو معنى إلا, إلا أن نموت فنعذر فتصل عن المعنيين هنا قال قال بعضهم معناه حتى يتوب عليهم أو إلى أن يتوب عليهم وقيل هو نسق على قوله ليقطع طرفا وهذا القول جيد. وقوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين نظ طيب بين نظمي الكلام. فعلى هذا القول أي العطف يكون ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. جملة معترضة اعتراضية بين المعطوف وهو يقطع طرفا وبين بين المعطوف والمعطوف عليه. المعطوف عليه يقطع طرفا والمعطوف هو ما ذكر أو يتوب عليهم وهذا كما سمعت لا بأس به فجملة ليس لك من الأمر شيء هذه اعتراضية بين المعطوف الذي هو أو يتوب عليهم وبين المعطوف عليه الذي هو ون يقطع طرفا من الذين كفروا أو يخبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم عطف ورجعين الأول بعد أن اعترضه بهذه الجملة ليس لك من أمر شيء عطف ورجعين ما تقدم ما أحسن القرآن وما أجمل النغة العربية وقيل هو نسق على قول يقطع طرفا وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين نظم الكلام ونظم الآية ونظم الآية أي معنى الآية سيكون هكذا نظمها في لقضها ونظم الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم لكن اعترض بهذه الجملة يكون نظم الآية هكذا في الأصل ولفظ الآية هكذا في الأصل ليقطع طرف من الذين كبروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم فينقلبوا خائمين فيما تقدم قال قوله أن يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من أمر شيء بل الأمر أمري في ذلك كله أيها والله لله الأمر من قبل ومن بعد وما تشاءون إلا أن يشاء الله فنعم الأمر أمري ليس لك من الأمر شيء الأمر أمري فهو أمر الله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فمن أضله الله فالله سبحانه وتعالى حكم عدل فيه فهو يستحق الاضلال. ومن هداه الله سبحانه وتعالى فهذا بفضل الله جل وعلا ومنته إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله الله